بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان ذكر الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى ايها المسلمون إن الصوم عمل صالح عظيم وثوابه جزيل ولا صوم رمضان فانه الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعله من اسباب الفوز الجليل ذكره في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه ولا خلوف للصائم اطيب عند الله من ريح المسك وفي الصحيح هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب النار وسلسله الشياطين اخرج الترمذي ومناجح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرده الجن وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب واغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وينادي مناديا ذا الخير اقبل ويا باغي ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله رواض الطبراني وهو حديث لا يصح كما تقدم ذكره بشيء من التفصيل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة من صامه وقامه ايمانا واحتسابا فرج من ذنوبه كيوم ولدته امه رواه النسائي طبعا أصل المعنى في الصحيح حتى لو ضعف هذا اللفظ لا يصل المعنى في الصحيح وليس في قيام رمضان حد محدود لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوقف امته في ذلك شيء وانما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات محدوده والمسؤل عليه الصلاه والسلام عن قيام الليل قال مثنا مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توثر له قد صلى اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين فدل ذلك على التوسعه في هذا الأمر فمن حب ان يصلي 20 ويوتر بثلاث فلا باس ومن حب ان يصلي 10 ركعات ويوتر بثلاث فلا باس ومن حب ان يصلي 8 ركعات ويوتر بثلاث فلا باس ومن على ذلك او نقص عنه فلا حرج عليه والافضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ترى هو يقول غالبا لم يكن يزيد يعني هذا دائما كان يفعل هذا ما ليس غالبا دائما كان يفعل هذا ولم, ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه أنه زاد على هذا لم يثبت عن النبي الله عليه أنه زاد على 11 ركعه وهو وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث مع الخشوع والطمانينه أو ان نقول ويوتر بثلاث مع الخشوع والطمانينه وترتيل لما بنصبه في الصحيحين عن عائشه وترتيل القراءه مع الخشوع والطمانينه وترتيل القراءه بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي اربعه فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعه فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي من الليل 10 ركعات يسلم من كل اثنتين ويؤتي ويؤثر بواحده وثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي باقل من ذلك وثبت عنه ايضا صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه في بعض الليالي يصلي عشرة ركعه ويسلم من كل اثنتين وهذا كما تقدم ا بضم ركعتين باطبه والا فليس في حديث صحيح إن انه صلى عشرة ركعه بدون ضمي ركعتين من غير يعني تكون كلها قياما هذا لا يخبط عنه صلى الله عليه وسلم فدل هذه فدلت هذه الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم على أن الامر في صلاه الليل موسع فيه بحمد الله وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك وهذا يعمر رمضان وغيره وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات والاقبال على صلاته والخشوع فيها والطمانينه في القيام والفهود والركوع والسجود وتقرير التلاوه وعدم العجله لأن حق الصلاه هو الاقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها وادائها كما شرع الله باخلاص وصدق ورغبه ورهبه وحضور قلب وهذا وهذا ينبه على أن بعض الناس إنما يفعلوا في مثل هذه الصلاه أو يكون أمره في هذه الصلوات أنه لا يفعل هذا مثل مخلصا الله سبحانه وتعالى ان تكون المساله عنده مثلا ك ماذا اقول كليالي كاعتياد يعتاد هذا هو افراد الاستماده الدنيا يفعل هذا أو رحلة بعض يطوع مثلا من مكان بعيد ويتونك كرحلة مثلا بعض الناس أيضا يقول هو هنا يصلي مثلا في الجماعة في المسجد ولم يعلم أحد به لكنه يذهب يقول الله صلينا امس ونصلي ونحن نقوم الليله بنصلي مثلا بجزئين وبكذا وانا فاهم يعني ايش يضيعوا ثوابه بالفخر بالرياء به ما ربما اخذ من اهله أو من زملائه في العمل لم يطلع على هذا ولا فائدة من اخباره ايهم يعني اذا كان هناك فائدة ربما لكن لا فائدة من اخباره لكن هو يحب أن يتكثر بها أيضا بعض الناس يكون له طمع بانه لا يحب أن يكون أقل من غيره كيف لا يحب أن يكون أقل من غيره يعني هو يصلي لانه قيل له إن زميلك الفلاني يحضر الصلاه وادي الصلاه اطول من الصلوات الأخرى يقول نعم انا انا ايضا اصلي صلاه طويله اين اين الصلاه الطويل خلي هناك يذهبوا هنا. كمثل شخص لماذا يحضر درس العلم يحضر درس العلم ان قالوا ما يحضرون هذا الدرس يقول هم يحضرون هذا سنحضر مثله هكذا الناس يتنافسون لكن في كثير من الاحيان يكون التنافس تنافسا دنيويا بعض الناس ايضا قد يحضر في بعض المساجد ليتعلم إذا ما أراد أن يؤم كيف يكون اماما متصنعا مقلدا لما ينبغي أن يكون عليه الائمه يعني لا يصلي لله ايضا فهمتوا هذا تجد بعض الناس يعني يتمنى يا سلام يقول يا سلام أنا اتمنى ان اكون اماما يوما اتمنى ان اكون مصليا كذا يوما بعضهم حتى إذا وجد فرصة تجد يكون حريصة يكون في قلبه مرض هكذا انه يريد ان ليظهر نفسه باي شيء واذا لم يظهر نفسه او يجد فرصه يكون جالسا ها في مثل هذا المجلس اذا يجد فرصه يكون جالسا كأنه مكبوت كانه مكبوس هذا كمان مسكين اه انا مكبوم في هذا المكان انا ينبغي ان اكون اماما ينبغي ان اكون مقدمنا ينبغي ان اكون قارئة. تجدوا شخصا اذا قال اقرا اقرا احد الاخوان يقول واحد من اخواننا يسمعنا شيئا من القران افرحوا جدا ها مسكين يفرح واول من حدث في أي شيء يا عبد الله ايها المسكين اول من تساءعر بهم النار الأول منهم قال فما باله هذا اشترى القرآن ليقال قارئ فما باله بمن لم يقرا ويريد ان يقال قارئ من غير ادراك عرفت هذا وتجد هذا في في النفوس يعني كما ذكرت سابقا في بعض المجالس تجد حتى أقل واحد الآن نحن هنا نجلس ربما وجدت أقل واحد فينا إذا لم يكن مستقيمة يذهب في مكان اخر ويتشيخ عليه هو شخص هنا نعدهم من المبتدئه الطلاب او من المهملين في طلب العلم أو من الذين لا يبالون بطلب العلم لكن يذهب بين الزملاء بين ناس فالمعلومات القليلة العادية بالنسبة إليهم شيخه بالنسبة اليهم علم كثير فيتشيخ عليهم يترأسوا عليهم بالدين عرفت وطبعا نحن في مصر هنا كل من عنده لحيه شيخ رسمي في الشارع وفي كذا شيخ اليس كذلك حتى الذين كانوا في العام الماضي يضربون اصحاب اللي حاولوا يجرونهم ويروحوا يقول لك شيوخ انظر شيوخ صحيح حتى نحو هذا البؤد الا في المحيط عليه أن يصحح نيته ولا يكون حريصا على التقدم في الـ الـ يعني عهدنا الناس من قبل يتدافعون يتدافعون الهداقل في ازمنه الصالح الصالح هذا واضح لا حتى حتى ونحن صغار كنا نلاحظ الناس يتدافعون يتدافعون الظمه في بعض الاماكن يتدافعون الصلاه في الصف الاول نلاحظ يتدافعون الامام يتدافعون الصلاة في الصف الاول لأن الواحد منهم لا يرى نفسه اهلا يعني يخشى انه كذا وهو الصف الاول بغي ان يقرص عليه لكن هو من فرطنا هو فيه من رؤيه ضعف نفسه هكذا بغض النظر ان هذا قد يكون فيه ملاحظه او كذا لان طبعا بعض اخوتي هنا لا يفهموا هذا لانه اذا وجد فرصة اذا قيل له مره يا, يا اخي تفضل ام قبل نقول امنا قبل ان تكمل الكلمه يكون متفضله يكون متقدمه صحيح وبعض اخوتي قال لا انا الحمد لله لست كذلك لست كذلك لأنك لا ترى أنك تستطيع ذلك لكن اذا في يوم من الايام رأيت أنك تستطيع تقول نعم وما من مشكله انا ايضا امامي ايضا اصلي انا ايضا اقول انا ايضا اتكلم انا ايضا اخطب انا ايضا اقول ايضا افتي انت اذا سألتك الآن تقول له انا لا افتي ليس كذلك لماذا لأنني اسالك 50 مسألة لا لا تعرف عنها شيء أو تعرف معلومات قليله لكن لما اسالك 50 مساله مره فترى نفسك أنك اجبت في 40 منها بغض النظر عن الاجوبه فلا اصبت الان هذا كلام قديم ان الناس تطوعوا للافتاء صحيح فهي المساله ان الذي لا الذي يترك هو الذي لا يستطيع من راى نفسه يستطيع حتى لو كان هو فعلا لا يستطيع كان حريصا كان حريصا أن يتقدم حتى لو اذا قلنا لنا لاحد بقاء القران او سمعنا القران حتى تجد ناسا يجيئون ها يخدمون يقرئ فلان ولا يجعلني اقرا لماذا يقدم فلان ولا يجعلني اتقدم لماذا حتى ترى ناسا وجوههم واعينهم مبينه عنهم ولو عينت لو اشرت قلت فلان وفلان ما كذبوني ما كذبوني فهمت الدنيا غالبا بتكلموا في مسائل العلم ترى شخصا مريضا جالسوا فلا عمل مساله هذه اه وما سيقطع ما سيختم ان في اي مساله سيختم وهكذا حتى تصل إلى الذين لا يفهمون شيئا ينظرون في الظاهر بحسب ما يفهمون ينظرون ينظرون الى العباءه وطرف العباءه وطرف القميص هذا مستواهم فحسبنا الله ونعم الوكيل المؤذن يؤذن لذا فسبن الله العافي ولهذا تجد ان البركه تقل وان الخير يقل بسبب هذه النوايا السيئه وبسبب هذه الطوايا التي فيها من الخبث ما فيها تجد أن كثيرين يقومون ويصلون اذا و و في طلب العلم واذا يوما من الايام أمسك الكتاب ليحفظ العلم ولا لينظر في العلم ولا ليذاكر علما يوما فبنيه سيئه الا النادر النادر ان كان فيما نضى الا القليل الان الا النادر صحيح ترى حتى بعض الاخوه الان ونحن نتكلم هنا هذا شيء اخر هذه مشكله اخرى <تصفيق> هذا, هذا يخف في الجانب يعني هذه خطوتين لعل اذا نام عن ال... ننام في الخير واذا كان الكلام في, في, في أمر ليس حسنا ايش يا ستيف ليس انت يعني الان آل نتكلم بموعظه ننام اليس كذلك نريد ان نصلي متعب نريد ان ينام اذا قيل لبعض الناس هناك مباراه كرة قدم وانت كنت في الصلاه تكاد تسقط من شده الارهاق ها طبعا كره القدم الحكم فيها معروف يعني تكلمنا فيه لكن مثلا خذ قل يجوز لا هذا نصبنا سنسقط مرهقون في الصلاة هذا الصلاة شيء والا شيء آخر شيء كذلك كما شرع الله باخلاص وصدق ورغبه ورغبه وحضور قلب لله رب العالمين وانت تصلي لله لست تصلي للناس اليس كذلك لست تصلي لا من لك اطلب هنا ضيقك في شيء انت تاتي هنا لتصلي لاجل ان فلانهم ضايقك تترك او تاتي لاجل ان فلان يحسن اليك او يضايقك اليس كذلك انت تأتي إذا كنت تاتي هنا لله تعالى لله حتى لو انا لقيتك فقلت لك انت لست جيدا انت سيئ هكذا صحيح اليس كذلك لو فرضنا انني مخطئ فعلا قلت لك انت سيئ مخطئ انت تاتي هنا لاجل أن تصلي لي خلفي كمعصم ولا جئت تصلي لله وتعلم أن هذا الامام الذي تصلي خلفه يخطئ ويصير اذا انت تاتي لللاته تظل تاتي كما تأتي لله معك اما الذي يمشي بالامور الامور تحكمه الاحواء وهناك ناس يعني سبحان الله هو لما عنده من السوء تجد ينحجز انا ارى بعض الناس هو لا يصلي او عنده فسق او يفعل الكبائر تجده اذا راى شخصا يصلي من بعيد ينفر منه يمشي يعني <تصفح> <تصفح> ماذا يمشي يعني ربما يشعرك كانك فيك شيء وهو المشكلة عندما عنده هو. لماذا هو نافر لماذا هو نافر لما عنده من السوق احذر ان تكون من هؤلاء النافرين فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة فرت من فسوره بعض الناس هكذا حد بعض الناس تجده في بعض الاحيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كان ماذا كان شوكا ظهر في الارض يريد أن يقوم من على الأرض لاجله وان تعيد هذا الكلام ليس مقصودا به الأمر الشخصي فيما يتعلق بال... بمثالنا هذا في أي مكان في أي مكان لكن نحن اذا كنا نمثل فنذكر هذا المثال للتقريب ولانه الذي نعيشه لانه الذي نعيشه هنا بعض الناس يقول هذا الكلام هو من يقصد بي يقصدني انا آه. والله اذا انت ترى انك هكذا انا اقصد نعم وانا رغم لا تتكلم يعني اريد فقط ان اعيب نفسي انا اريد ان اعيب نفسي نعم ولا بد ان اعيب نفسي ولكن نتكلم حتى اعيب نفسي واعيب غيري فاذا كنت ترى أنك من أهل هذا الكلام او تحتاج هذا الكلام وينبغي أن ترى أنك اهله وانك تحتاجه لأن المسلم دائما محتمل في نفسه السوء ويخشى على نفسه السوء ويتهم نفسه بالسوء حتى يحمله هذا سوء الظن هذا على الخير وعلى تطهير نفسه وعلى السعي نحو المعالي واذا قصدتك بالنصيحه ها فهذه مني خصله قبيحه ام عمليه صحيحه وعلى النظر عن ركاكه العبارة اللغويه اليس كذلك فانت تحمد الله انك تجد من ينصح والا فانا اذا اريد ان ان نرضى باي شيء خلاص الحمد لله أي شيء في اي شيء واي كلام في أي كلام وفقك كل شيء بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وسالت ما رايكم وتعال وهو فقط وا ان لباس ناتي وكذا واشياء الحلوى ممكن يعمل عادي ليس حرام ليس مشكله اعتقدهم فرموز الحلوى خلاص لان عندنا اننا نجمع كما يفعل غير نجمع الزبائن صحيح نهتم بالتجميع بدون تصفية لا بد من التصفية لا بد من التصفية ولا بد مع مع التصفيه وبعد التصفية من التربية صحيح والا والحاصل أننا لو تاملنا في أحوالنا كل شخص يتامل في نفسه قبل غيره ستجد الاختلال العظيم في التصفية قبل أن نتكلم في اصل التربية ولكن للاسف مع طول الزمان ينسى المرء ويغفل حتى العبادات القليلة لا يتركنا الشيطان فيها حتى الوقت القليل الذي سنتوجه فيه إلى الله ونحن نجلس فيه في المسجد لنصلي لنقرا القران لنسمع درس العلم لكذا تجد أن الشيطان لا يتركك بالنوايا الفاسده والافكار الفاسده والظنون الفاسده والاحوال الفاسده و... يجد عندك ادنى شيء يجعلك تعجب بنفسك يجد عندك أقل ما يمكن يجعلك ترائي يا اخي انت لم تفعل شيئا ينظر الناس لاجله اليك باي شيء ترائي ان ترى بما لا يلفت الناس اليك معك يعني يعني مثل ما انا اجلس انا اقرا من الكتاب كل الناس يجثوننا كتاب لكن انا اظن انني اذا جلست هكذا في المسجد وقرات في الكتاب كل الناس سينظرون الي فارائي بانني اقرا في الكتاب ولا أحد اصلا نظر الي ولا التفت اليه يعني رايته ومن غير ماذا من غير حتى ان ينظر الناس الي بشيء يعني رااه من غير حتى فائدة دنيويه رياء على الفاضي بكل اعتبار حتى في النظرة وهو في النظره القاصره وطبعا الرياء مؤدي الى الشر والسوء الرياء من النفاق والعياذ بالله تعالى لكن هذا نوع هذا لغبائه هو يفعل هذا وما اكثر من يعني ما اكثر الفاعلين لهذه الامور فانتبه لهذا انت من لهذا نبحث في الواقع من هذا الذي يريد أن يستقيم من هذا الذي يريد أن يفعل ما يفعل لله ما هذه المعاني الواضحه في هضم النفس وفي مجاهدة النفس وفي اطر النفس على الحق وفي رؤية عيوب النفس وفي رؤية اخطاء النفس وفي خوفي المهلكات وفي خوفي مطلات الاعمال هذه الأمور الواضحه الجليه صارت عند أكثر من ينتسبون إلى التدين وطلب العلم خفية صارت خفيه صارت خفيه كل شخص همه كذا تفعل كذا وتفعل كذا واذا قدمته فرح واذا لم تقدمه يحزن واذا وكل يا اي لنفسه وينظر في نفسه ويقول انا هو لا يقدمني لانه لا يعرف لا يعرف مكانتي وكبري ما عندي واسوء شيء إن انك تجد شخصا جاهلا عائلا مستكبرا كبير ودطر الحق وهمط الناس ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب وهذا بالمناسبه مؤثر في الص في الصلاه اسالك سؤالا صلاه المتواضع لله عند الله كصلاه المتكبر صلاه المتواضع لله عند الله كصلاه المتكبر صلاة الحريص على الاخلاص فصلاة المراء هذا كل الكل الكل يصلي في الظاهر الكل يصلي والكل ادى نفس الاعمال لكن كيف الأمر عند الله سبحانه بارك الله كما قال الله سبحانه فافلح المؤمنون الذين هم في صلاة فاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت قرة عيني في الصلاة وقال للذي اساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاسبل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وكثير من الناس في قيام رمضان يصلي في قيام رمضان صلاه لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقره وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاه لأن الطمانينه ركن في الصلاة لا بد منه كما دل عليه الحديث المذكور آنفا فالواجب الحذر من ذلك وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اسوء الناس سرقه الذي يسرق صلاته قال يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وصحبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه امر الذي نقر صلاته أن يعيدها فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وادوها كما شرع الله واغتنموا هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بانواع العبادات والفروبات وسارعوا فيه إلى الطاعات فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون إليه فيه للطاعات ويتنافسون فيه بانواع الخيرات تذكروا فيه رحمكم الله من الصلاه والصدقات وقراءه القرآن الكريم بالتدبر والتحقق والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاحسان إلى الفقراء والمساكين والايتام وتفعل ما تفعل لله بعض الناس تجده في المجلس في بيته يقرا القرآن جزاك الله خيرا صحيح لا احد يرى جلس زي قروره لكن جاء بعد انتهاء الشيخ دارك السلام عليكم ورحمة الله وهذا كثيرا ما تراه في العوام واشباههم سلام القرآن القران كم مره في رمضان كم مره ختمت القران فيقول ثلاث مرات مثلا فقط بس فقط ثلاث مرات كيف هذا هذا تقصير يعني معنى الكلام ماذا إذا هو يعني رجل منافق فلا يريد ان يحرج نفسه بانه ختم اربع مرات معنى الكلام ماذا ام انا ختمته اكثر من ثلاث مرات مسكين مسكين, مسكين غبي بيحصلوا ثواب عمله وما اكثر هؤلاء ولهذا لا لا تعتبر الناس لا, لا, لا يهمك الناس صحيح الناس ماذا ماذا ماذا يفهم مثلا جيت وبر قلت لك انت يا موسى رجل مرائي انا من نظرتي هكذا, هكذا ماذا يضرك انت ماذا يضرك إذا كنت مرائيا فالله يعلم واذا لم تكن مرائيا فالله اعلم ولست انا الذي سيدخلك الجنه ولست الذي سيدخلك النار ولست انا الذي سيعطيك الحسنات ولست انا الذي س ينفع عنك السيئات اذا انا كلامي هذا الذي قلته إن اصبت فيه فلنفسي او يعني ان احسنت في قوله وكان له وجه شرعي فلنفسي وان اسأت فعلى نفسي ولن اضرك بالكلام السيئ الذي تقوله فيه. الذي اقوله فيك اليس كذلك هل ساضرك لا اذا انت إذا شخص الآن لان بعض الناس ما مرضى وانا اتكلم حتى لهؤلاء المرضى لانني لا أريد أن لا احب أن يبقى عند واحد منا مرض في قلبه نسال الله ان يطهر قلوبنا جميعا نسال الله أن يطهر قلوبنا وان يخلصنا من هذه الامراض بعض الناس ربما انا اصلا لا أعرف هو موجود في المجلس أو ليس موجودا لكن هو يفترض انني اعرف انه موجود وانني اصلا تكلمت كل هذا الكلام عنه لا ادري من اين نقول من... هذا ليس يعني بسوء ظنك مرار ان مرارا ياتيني بعض الناس يقول انت قلت كذا وتقصدني قلت انا ما من تبعته اصلا انا موجود فكيف انا ساقول اقصده كانت ثم حتى لو انا اقصده ما ما الذي يضر صحيح ان نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب ان يواجه الناس بما يكرهه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في النصيحه ما بال اقوام اليس كذلك والا فانا الان لو ان عندي ولدا صغيرا هو ابني واخشى أن عنده خللا في جانب هل انتظر حتى اتحقق من وجود الخلل ثم اقول الله يا ولدي لا تفعل ولا اسبق اسبق صحيحا وليس صحيحا هلا انتم جميعا هنا اما اخواني وبعضكم ربما في عداد اولادي اليس كذلك فانا لابد ان انصح وانا اقول فشخص هذا الشخص الذي لم انتبه لوجوده يقول هو يقصدني لا تبالي بي لا تبالي بي انا عبدا فقيرا حقيرا لا قيمه لي لا اؤثر في شانك شيئا عند الله اليس كذلك الله يعلم ما في قلبك قضت ان نحن اذا عرفنا شيئا نعرفه بما يظهر بما يبين بما نرى لكن في قلبك من خير او شر من الذي يعلم الله اذا اتجه الى الله اتجه الى الله واصلح ما بينك وبين الله واذا اردت ان يصلح الله ما بينك وبين الناس اصلح ما بينك وبينهم حتى تكون مواليا اولياء الله معاديا اعداء الله والا فالقلب الفاسد يعرض صاحبه للعكس يعرض صاحبه لولايه اعداء الله ولمعاداه اولياء الله بسبب فساد القلب بارك الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان هو كان صلى الله عليه كان أجود ما يكون في رمضان الاعراب هكذا يعني كان اجود ما يكون في اي نقل في رمضان ليس كان أجود لا كان أجود ما يكون في رمضان فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفه الجود والاحسان في شهر رمضان واعنوا اخوانكم الفقراء على الصيام والقيام واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الاوزار والآثام فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه نكتفي بهذا الليله مننا في المجلس القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين